Oh. Oh, my. فلا ها له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا كفوا الله أقدار قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس كفوا عبده الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 ثم أما بعد فإن أضلط الكلام فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى أهد وحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرى أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من وكل ضلالة في النار أيها النار إن الله عز وجل أفعى قدع العلماء هو وحسب سبحانه على تقصير الأم الناس فقال ربنا في انتشابه الكريم يرفع الله الذين آمدوا منكم والذين أرسوا الهم درجاء ويقول الله ألباء قل هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباء وجع الله عز وجل أهلهم أهل الفكية إله سبحانه وتعالى بقوله إن مجح الله من عبابه العلماء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر مركه بالاستزابة من شيء إلى العلم فقال الله وقرق ذمني علما لم يستجن من الدنيا ولا تفاركها وإنما أمره أن يستذرد من الهلم لأنه قد طريق إلى مأرسة الله عز وجل وهو الطريق إلى أمين الضوان بل هو الطريق أيضا إلى ستاة الناهيم روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي رفا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يستمت فيه فأحل الله لأوه فيه طريقاً إلى الجنة وعود خارية مسلمة صحيحينا من حديث معاوية رضي الله تعالى وسعالها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ينب الله به خيراً يتبقه مفسير لدى ذلك على أن من لن يتفقى في حين الله لم ينب الله به خيراً ولكنه في حق العلمي كثيرة من جدا من كتاف الله ومن ثنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وإن أمستبيد في دامين الحديث أبي وعلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الثنية مدعونة مدعون ما فيها إلا سكر الله وموانا أو آلما ومتعزما كالعالم والمشعلم قردوا من هذه الذين التي في فيها الدنيا كذلك إراد إخوة في الله إن شرف الحين شرف داره عظيم ومنهما استجعت ربك الخلماء والله عز وجل رفع قدرهم ومن في لدهم أولئك الذين علموا فعملوا علموا فعملوا بنا تعلموا من آيات الله وآحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكننا نأيت في أوقات عصيدة اختلطت فيها الأمور فصار المنسم عامنا وصار المشعود فاضلا وصار الخطيب الذي عنده لنت عنده إلا من رون في الكلام وخصن خفاف والحبيب طار آلما يحسل به ويصطباه ويسأل عنه الله الله عز وجل على منافق سؤاله في دينه وفي شريعته في أحد سئل العلماء الرافقين فيه قال تعالى تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول الله عز وجل أيضا لعلمه الذين يبقى منهم فلت ذلك عن أنه لا يجلس أن يرجع في أموره الله عز وجل وفي استمعه الله عز وجل إلى عنصاف المتحلمين أو إلى المتقفين أو إلى منهم دون ذلك بطبقات ان لله وللجوال تويرو متاثوا في علم رواه قال لي هو في صحيح في, صحيحي. في صحيحي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يقبل علم انتفع من تفع صورها ولا كان يقبل تفضي العلماء حتى اذا نقع منا حتى إذا لم يفضي عالمها اتخذ الناس رؤوسا جهالا فترئوا فأشتغوا في العلم فضلوا وأضلوا وراء أدول في سنانه من حديث عماد المسلام رب الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أخوة ما أقاف على أمتي الأئمة المبنون إمام بلالة له أسرع من خلونه وهو على ضلال المميح ليس في زماننا هذا أولئك تبين وطبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن ترضى على كتاب الله ولا سنة رسول الله فالله عليه وعلى آله وسلم ينصر إلى ما وينصر مفسيا في الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى العين وسن فيما رأى أحمر في مثنى من حديث علي رضي الله تعالى عنه. فلسانه كان واضح وخطاه بسط فيها الكاتب وكتب فيها الصاد واستمن فيها الفاء وحول فيها العين وانصبه وانقطع في وسطه في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه في في وفي أصل الرجل الساعة يتكلم في أمر معاكمة نحن نرى الآن في سماحنا الآن تزدى الأمور إلى غير آلها ربنت خارج في الصحيح من, من حديث أبي ذكرى الله تعالى على رسول الله يا الله ولسنا رسولا صل الله عليه وعلى آله وسلم لمن يدعون إلى ما قال فيه وإلى أثري وإلى أثري وإلى ثوابه ودعنا أو دعنا أو دعنا أن نتبع ما أرسل إلى نبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يا الله تري ما أرسل إليك ربيكم ولا تسبهم دوني يا قل لي لا ننسى التكرور اتبعوا ما دل عليه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذي صلى عليه وعلى اله وسلم يقول سماوات احاطت المرسلين المرسلين استردت استردت بمائة سمينا فلن صبروا كتاب الله وسنه قال الذي لا يعلم نبينا خياراتا وتسمرا في وتعلما أجد الذين اعتمونا بالسنة تنسيحا وتصحيحا بعد أن اعتمد عليها من الضراصر في تنويه تاثنه يلحدون عن الأحادث الراهية المجنوبة الراهنة لتسهيز في والطلال والذين اختبتها وعليه وعلى آله والذين يقول في مرد مقاعدة المسلح في صحيحة هنا من حبيب علمنا يقول من تذب علي المساعم لده لن من النار ولقد حرم ربنا القول عليه بلا علم يقول الله قلنا ربي الزراحش ما ضعر من عرم المطال وليس من قصيد خير الحق وأن بالله ما لم نسجه سوفانا وأن تقول الله لا تحلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تحلمون ويكون ربنا ويستخبو ما ليس لك منه إنك سمح والقصد كان أعلم السؤولا ونرغم ذلك بالسلمة بالحبيد جالد بن عشر الله قال يروا تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا أتآله إذا لم فإن سلساء لعب السعر أيها المام إننا نعيش الأهم في عدد استغار في الكتاب والسنة إلا مراح ما رفض فإن كثيرا من الذين يحضروا للمستهادة نعموا للجدل العظيم إلا يقوم بما قادم الأهم أو قال الحلمان بما هو يتوقف من صبه للسماء له طمع تعصد لمقاربه له طمع. تعصب لشيخه لوما تعصب الهامه لو تعصب لشماعته في طائفته لحببه ما زيت هو يا قوم ما كان تعصب في شيء فرضو الله والرسول إلى الله في كتابه وإلى مصر للزنة من صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر افتلافها ذي الأمة وافتلافها من بعده نبوة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الزوار وذكر الزوارة ذلياً في الحديث الاربعين الثانيه رضي واسع على عمرو انا رسول الله صلى الله عليه وعلى ال الخلف يقول وعظ الله اضافه ديره زارف من عيون ووجيه من القلوب فقلنا يا رب الله كان نور ووجهه اصطيا فاصليكم بسر الله والسمع وفا ولو تمر عليكم عبد الهدف فإن أمي يأس لكم فصير اختلاف كثيرا ولقد رأينا اختلاف كثيرا فهذا الزر فأين الزر اسمع اسمع إلى الزر فإن أمي يأس لكم بسنتي من بعد. عوضوا عليها بالنوادس عوضوا عليها بالنوادس لا تأتي إلى حديث الله هي عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالكذا إلى السنة والسنة منها قراء عوضوا عليها بالنوادس كناية العديث فيها والعمل فيها والصبر على الأجهر فيها عبوا علينا النواتي وإياكم معجز هذه الأمور إياكم معجز هذه الأمور أمور معجزة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تراغ ما مصفح في القحيحة في الحديث العديد من عمل عدلا لست عليه أمر نفاورا والله ان على غيره لا يقابله على غيره ما في امرنا هذا ما هيكني اصطبر داخل ويقول ربنا الا فاطمه تكون فينا فوا انتم تعرفون نعمتي لكم الا اشلاء لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على ان تحدث البيطار لا يظهر كما هيه لا يمعها الى هاله فلتن بحاده الى بدع ومراعات تنخل اصولنا لسن بحاده إلى من يوحي من امرنا لأن البدع والقرارات هو خلال من سابق للفعاط وزابق الى الهيار والتباق الى جعب عاد اثانكم بالله ما تدخل على الهبة الفياء منذ ان في سنة سبيل فموضع الوعداء الى السلم لما قتل اسمجا اثى رقيع فقال يا محمد اعزل اعزل فإنك لست اعزل فإنك لست اعزل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنك من الذي يعد سلم من يحمل وإنك من يعدل دار ما ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من تصري هذا من صوت هذا أطاعوا تحفروا فرادكم، ما فرادكم، وما ضيافكم، ما ضيامي يقرأون القرآن، يقرأون لا نجار عناد لكي علموا أن الكتاب فيه من المجد لا عند القرآن والقرآن في جهة وافق في جهة لا أقتدى بالعدل يا رسولنا النبي يا رسولنا النبي يا رسولنا النبي يا رسولنا النبي يا رسولنا النبي مع رسولنا النبي يا رسولنا النبي يا رسولنا النبي يا النبي صلى الله عليه يا رسولنا وسلم يا رسولنا النبي يا رسولنا النبي يا رسولنا أو ضياء فردي يحيو صاحبي نفسه حماره وعوفه وعينه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم فيما روى ابن ماحنا في متن من حديث أبي عبيدة من حديث عبد الله الذي أوفى إن القوارض في العيناء أو في القارض أو مسديها. لكي تعلم أنه معراس دماع المسلمين وقدروا فعرض رضي الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وتفضل العبّة لكي تعلم أنه سيدة عزاق وأنه سنة لأمان يقول جنيه وسلم عبد الله رسول الله صلى عليه وعلى فان يعتنى على الصلاة والسجاة والمصرح لكل مسلم المصرح لكل مسلم لأسرح فدي معه المسلمين بدعوى الآيهة الدين لذلك عليها امرأة مرآب السلامة النجاة فتريد السبيل سبيل الطريق ويستميه للسبيل المجهدين سيد سرى بل الله الله عليه وسلم كان يزالون عميكات على حقيقة واحدة وعلى منها الواعش فلما خرجت سجنة المختار ثم قال لي حديث عن نبوة قاتلوا عن السنة وعذروا منك وطول يسألون لنا رجالكم فإن أرى صاحب السنة أكدوا عنه وإن كانوا صاحب بالأهل وظناء سرطور كانت الأمر به يقول يقول أبو بطر الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تحفظون دينكم فانظروا عمن تحفظون دينكم ويصعر المسلمون بحيرة إلا مراحب الله يختبئ بين أعليم المسلمين han er den hellige, og han er den store. Bare det hele jLIJ mondoNet og det i única for ekne det håndes på alle og her i الله على من كتبنا على من أحب الإسلام وبيدين الإسلام وعلى من أحب السنة ما يبغى أصلا إنه حمد الأنبياء على السنة فكان يأذن بحرابه فخرج أولاده قالوا صلوا سنة كي قال عن أهل المال كم إحكاية الأمينة في المرض فما أننا نحن الضعب انظر إلى بعضين أهداف الثلاث عند الثلاث يا الثلاث وغير الشاحق من بعد ما تبيتنا علىه الهدى ويكتبئ غير التبيل أي المؤمنين التبيل للمؤمنين التبيل على طياد التبيل فعرض رسول صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم ومع العدد انظر إلى الله العبد ماذا يقول يقول يوسك أن عليكم حجابة من السماء أقول لكم قال الله قال تقولون قال يا بكر فعلى الله اليوم det er en af kunen af حتى تراثع دينكم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله صلاة والسلام على رب الله وعلى آله وطحبه ومن واله وأسهد الله وإله إلا الله وحده لا وشهدوا أن محمدا عز ورسوله أن ضاعت الأناس إن العبد إلى كتاب ذلك وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجاة وأناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول إبراهيم في صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ألا قال ومن ألا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عطاني فقد ألا ومن عطاني فقد ألا سألنا اليوم سأل في حال اليوم صار الله واحد يا أموال يكتب الدين ولدعوا إليه كما قال الخارج كنا إذا رأينا ضائف صيرنا له الحديثا كنا إذا رأينا ضائف صيرنا له الحديثا أي أنهم ينصون باطلهم بأحاديث الواية المسيوطة وقد تكون صحيحة لكنهم سلموها على فانه منطاط لم يسجعوا في إلى صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السعي الباطل ضيرنا عاتب وسرقه وسرائف كل النساء اصلا الى الجاه ولن يلاقوا غيرهم بالله هل كن يستعن ان ينصر دين الله كن يستعن ان الرحمه الله حتى وجدنا مقدسة الإسلامية وقد ذلك مجدد الإسلامية وقد ذلك مجدد الإسلامية يعملون بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى عالي وسلم يستخدمون العراق والسعرات دينا لا يزال في صوره يبص على بعضنا ونقول هذا هل لا يكاد ولا بناءه لو ما هذا النبي لا نرى بيون على بعضنا نريدونه يحاربونه لما خرجت الخوارج بسم الله على بعضنا نحصل عليه يناظرهم أرزبيني عبد الله عبدالله ومن كان عبد الله عبدالله عبدالعبة <تصفيق> <الأصفة>. وشكل <تصفيق> عبدالفرعان ونأكل لكم بالحق على الباطل فنجمله فإذا أروا الثالث ونكون ويتم النصف بكم يا علينا عبد قلات مرآلكم إن كنتم صارقين من علم انت تخلطه لا لا في الايام المسلم بكتاب الله وبسجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رسولة عن العلماء الربطاريين ويا تكونوا الربطاريين بما كنت انتوا عن بما كنتم تعجلون الناس وبما كنتم تجرسون أفضل اليوم علماء أفضل اليوم يصطون السيئة يصطون العقائق لا هيك لا من السن الله يضرب على الضوض يعلقون السماي والهواء وهم ثابتون ثابتون لا تحول لك ولا بعده هو مطرح على كان قام على من حكمة والبعضة الحسنة وجادلهم من الى احسن ومن احسن قولا من, من دعا الى الله دعا الى الله من الهنة لا الهنة لا الهنة لا الهنة الى الله هذه السنة هو معنى الناس ونرحم الناس بالقلب سياري مع المؤمنون تجل صلاحة ولم تتخذ مجالك إن السبيلة لا على الياباتي تري من تترض من حوض رسول الله سلط على الوحيان والسلط تسمعنا الناس يفوض روى المقارسي الحديث عبدالله عبدالله عبدالله يوتى بأطوامه نوم القيامة يدادون عن الحوض تجوزه من ملاحكة تبعيضه من ملاحكة فيقول الأبيض صلى الله عليه وعلى وسلم أصعب يا له إنك ما إن الله يجعله مستقل على أعقابه منذ أن خارقته النبي صلى الله عليه وعلى قراره وسلم يدعو عليه سفقا سفقا بعدا بعدا سليمان تكرم من لا تحسس فيه إلاه سليمان تكرم من لا, لا تتسمح فيه لا. وإذا سكره للحوض سكره للسنة سكره للسنة للسنة قال الشابين صلى الله لا <تصفيق> <تصفيق> عليه وسلم لا يزوت لأحد إذا سكره للسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعى لقول كائن كائن لا يكون كان تتنسلنا لقول أحد كائناً من جمع هذا العلم عما تحفظوا نبيناكم الله مفتحنا إلى الصواب والصلاب وإن على الخير وعلى برادنا وسائل برادة السمين أمناً وأماناً الله مفتحنا بسمنا فيه وكمتش فيها دعوتي لها على الأدى بيها اللهم الله على محمد وسلم Tak for at How do about Amen. Uh -huh. وجرائي مرسوسة أما لا يوم ظنونا <تصفيق> بدمجه كيف خلقت وإلى السماء كيف ربعت وإلى الزبار كيف مطبت وإلى الأرض كيف تضعت تذكر إن مباء أنت مذكر لست عليهم بمصنصر إلا ما الله العذاب الأكبر إن من أئابهم ثم من عنيف شراؤهم الله لا and I'm